أهلا يا جين كيف حالك؟ أنا بخير شكرا هل اشتريت المعطف الذي كنت تبحثين عنه؟ لا لم أجد اللون الذي كنت أبحث عنه هناك تخفيضات كبيرة أعلن عنها لملابس الشتاء تبدأ غدا لم تشمل هذه التخفيضات الموضة الجديدة في المعاطف نعم لقد ألقيت نظرة على دليل المتجر لديهم صفقات ممتازة رائع متى نستطيع أن نذهب يمكننا أن نذهب يوم السبت في الساعة التاسعة صباحا لا أستطيع الانتظار هل يمكن أن نذهب غدا وهو كذلك يمكننا أن نذهب غدا في الخامسة بعد انتهاء العمل إذن سأمر عليك في الخامسة والنصف إلى اللقاء سأكون في انتظارك إلى اللقاء معطف يبحث عن يجد لون يريد تخفيضات يعلن عن ملابس يشمل موضة دليل صفقة صفقات